Yüce Sadiyye Muhtasar Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman er rahim maliki yevmiddin eya kana'budu ve eya nesta'in <Sessizlik> الف لام م ذلك الكتاب لا ريب في يدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن آخرتهم يقينون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إله الرحمن الرحيم الله لا إله إله ولا حي القهيوم لا تأخذه سنة ولا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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعمنا ما لا طاقة لنا به وعفوا لنا وافر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا من هو الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار المهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المصل المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجب الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المعخيل الأب الأخير الظاهر الباطن الوالي تعالى البر التواب المنتقم العفور الراعف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الص بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان نسألك الأمانة الأمان من زوال الإيمان ومن شر الشيطان يا ارحم الرحيم ارحمنا يا ارحم الرحيم وفقنا يا ارحم الرحيم أصلحنا رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت حميد مجيد انما يريد الله ان يذهب البيت ويطهركم تطهيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على عين العناية وزين القيامة وكنز الهداية واضراز الحلة وعروس المملكة وشمس الشريعة ولسان الحجة وشفيع أمتي ويمام الحضرة ونبي رحمة أسعيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم الخليل وعلى أخيه موسى الكليم وعلى روح الله عيسى الأمين وعلى داود سليمان وزكريا ويحيا وشعيب وعلى كل ما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم يا دائما لطفي على البرية ويا باصد اليدين بالعطية، ويا صاحب المواهب السنية، يا غافر الدم والخطيئة، صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد خير وراسجيةٍ وعلى آله وأصحابه البررة النقية، واغفر لنا يا ربنا في هذه الجمعية حق، La ilahe illallah haq Muhammedun Rasulullah İbrahimu Khalilullah Sallallahu aleyhi ve selleme Ya seyyidi ya rasulallah Ya senedi ya melabi Rasulü ente tekfini haq La ilahe illallah يا سندي يا ملاذي رسولي أنت تكفيني حق لا إله إلا الله حق محمد رسول الله إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الوقت يا غوث الزمان ويا حلاصة الأنبياء يا جوهر الكونين حق يا الهي الا الله محمد الرسول الله ابراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم ويا رافع الرايا يا ملجا الفقراء وأنت عين البراء صاحب العينين حق لا اله الا الله حق محمد الرسول الله ابراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم جالت مدح رسول الله معتمدي لعله عند تكفيني يكافيني حق لا إله إلا الله حق محمد رسول الله إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاني بشير والذي معه بفضله عند تكفيني كافيني حق لا إله إلا الله حق محمد رسول الله إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم جعلت مدح رسول الله متمد لعالله عند تكفيني يلاقيني حق لا إله إلا الله محمد رسول الله إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم ألف صلاة بعدها مئة مضروبة في سمانين الف تسعين Hak La Hak Muhammed Ressul İbrahimu Khalil Sallallahu Aleyhi ve Sallam ve Sallam Alan al Nur al Mubin Ahmed Al Mustafa Sayyid Al ve Aleyhi ve Shabiye Ya Allah Ya Rahman Irhami al muslimin. Ya Allah Ya Rahim Unsur Müslümanin Ya Allah ya ووفق المسلمين ألف صلاة وألف سلام على السر العظيم أحمد المصطفى أشرف العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا عنان يا منان توفنا على الإيمان ألف صلاة وسلام على بدر التمام إلى يوم القيامة في طول الزمان صلوات الله على من له الشامة علامة نبينا محمد müdallil bilgammeti ya Mustafa şeyelillah ya feyza min ya Mustafa şeyelillah ya nuru min nuruillah ya muttejelli irhamdulli ya muttaali aslhihi ya Resulullah gavtem ve madda ya Habib Allahi aleyk almutamad ya Nabi Allahi kullana şafiğen anta ya Rabbi illallah Muhammed Rasulullahi ha قومه صدقاه وصلني على اشرف نور جميل الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين